ما اسعد البيت الذي قد حل فيه ابن العلي حيث المسيح المختدي اضحى رئيسا للمنزل لذلك البيت <سؤال> السعيد يسود بر نواوي أم روح فادين المجين قد حل فيه بس فيه ولا حسد لا شيء يدعو للخصام فلا مكان للغضب بل كل بر ومزار سيد الهنات ترنو في <متصفيق> ارغيه يغمره رب السماء بالفيده